انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا واذا كانوا معه على امر لم يذهبوا حتى يستأذنوه وإذا كانوا معه على أهل الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ كَمَنْ يَسْتَأْذِنُكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ فَإِذَا اسْتَأْذَنكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ اونلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فَذِيَذِيَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَمْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَمْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَمْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا اللهم ما في السماوات والارض انا إن لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه قد أنتم عليه وَيَومَجُرجعونَ إِلَيهِ فَيُونَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَيََّ لُجَعونَ إلَيهِ فَيُنَِّئُهُم بِمَا عَللُ وَلَّهُ بِكُل شَهْ إِ عَم وَلهُ كَالَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ تَخْذُلُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ <تصفيق> الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ